الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله و بعد فهذه اعمل حلقات ش... حلقات دير ع م ل دير لو ثلاثه هذه ح ل ق ة ت صحيحه لو قد وصلنا بفضل الله عز و جل وانتهينا من س و ر ة العلق و س و ر ة التين عليكم والله السلام و رحمه الله、فضل. هيا ت ق وقد ل لها و انتهينا من س و ر ة السين و ه نحن معكم اليوم ن ب د أ في س و ر ة الشرح أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أ ل م نشرح لك صدرك أ ل م نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك, ووضعنا عنك وزرك الذي أ ن ق ض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ف إ ن مع العسر يسرا واحد ف ق ي ب ن ي فان مع العسر يسرا ف إ ذ ا فرغت فانصب و إ ل ى ربك فارغب م ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م أ ل م نشرح ل ك صدرك ع ل و و ض ع ن ا عنك ع وزرك و و ض ن ا ع س ل ا ز ر ك <الذي أنقض, <ظهرك> أنقض <الذي, أنقض <ظهرك> <الله> الذي انقض ظهرك الذي أ ن ق ض ظهرك الذي ا ن ق ذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا <يثرى> <فإن مع> العسر <يثرى> <العسر ان عسر يسرا ف إ ذ ا فرغت فانصب فاذا فرغت فانصب ل الى ربك ف ر غ ألم ن ش ربك ح فرغب أ ل م نشرح لك صدرك أ ل م نشرح هنا م ي م سكنه بعدها حرف ايه النون والنون من حروف إ ي ش ا ل إ ظ ه ا ر الشفوه اظهار إ ي ه في احكام الم ي م سكنه في الايه احكام الم ي م سكنه نشرح ت ر ق ي ق الحق لك صدرك تقلقله ا الدال وندلل إ ذ ا أ ت ت اي حرف من حروف القلقل إ ذ ا أ ت ى في وسط الكلمه إيه إيه؟ يقال قل وسم ت ى القلقل صغر. صغر ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك خ ط أ ننسى كنا اتى بعض حرف الكف والكف من حروف الاخفاء ل إ الحقيقي, الإخفاء الحقيقي. و ز ر ك الكاف حرفه همس ل ا ن احنا وقفنا عليه و ز ر ك و ز ر ك حرف الهمس ايش احسن ا سكت سكت كا كا كاف اي اتت في اخر ا ل ك ل م ة وقفنا عليه تبغي تهمس ووضعنا عن كوزراك هي دي الهمس ووضعنا عن ك و ز ر ك ماشي الذي أ ن ق ض ظهرك ماشي الذي أ ن ق ض م د ة ايه ده مده منفصل ا ر ب ع ة وخمس حركتين او اثنين او ا ر ب ع ة وخمس أ ن ق ض ننسى ك ن ا بعدها اتبع ظ ه ر في ا ل ق ف و ا ل ق ف من حروف ايه ا ل إ خ ف ا ء الحقيقي يقول نلقى القلب يبقى س ا ك ن ة في وسط ا ل ك ل م ة ده حرف م ت ح ر ك في ح ر و في إ ش إيش الإخفاء ا ل حروف ق ق ي ي ح ا ل إ خ ف ا ء الحقيقي أ و ل ك ل م ة في هذا البيت صف يبقى صف ا ذا الذا ثنا ل ثاء كم سكاف جاده جي شخص ا ل شي قادر قاف اي ق ا د ة <سؤال> الذي أ ن ق ض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ا ل ك ف ه ن اي حكما يا شيخ يا شيخ الكافي ذكرك حكماين ل س ه شرحينها فو في تاني ايه احسنت ورفعنا لك ذكرك ذك ذكرك ذ ك فانما العسر يسرا فان النون هنا ايه نون مشددت ة وغني مقدار ايه حركتين نجيبها ازاي فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا برضو مشددت وغني مقدار ايه مقدار إيه, ايه حركتين فان مع العسر يسرا إ ن مع العسر يسرا ف إ ذ ا فرغت فانصب فانصب <تصفيق> النون هنا إيه حكمه نون ساكنه اتى بعد حرف الصد والصف والصد من حروف ايش صف ذا س ن ة كم جاد شخص قد سما د م طيبا زد في طقا دع ظالما فانصب خشبه يا ا ب ن حقيقي صف أ و ل حرف في حروف ا ل إ خ ف ا ء صف ص فانصب و إ ل ى ربك فرغب و إ ل ى ربك فرغب فانصب الباهنا حق ل ق ل ة إ ي ل ي ب ق ى احنا عندنا الحروف هنا كم ح... حكم قلقلة صغر وكبره وقلقلة إ ي ودي هنا إ ي ه أ خ و ن ا ب يقول أ ك ب ر أ ك ب ر ل ي هي م ش د د ة إ ذ ا أ ت ى الحرف مشدد ة في آ خ ر ا ل ك ل م ة يبقى أ ك ب ر إ ذ ا ساكن يبقى كبر خلاص و إ ل ى ربك فارغب برضو فارغب ا ل ب ق ى ه ن ا إ ي ه قال قال ل إ ي ه كبرى أ ح س ن بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إ ذ ا سجى موسوعه ا د النابلسي ل ل خير ل ك م ن ا ل أ و ل ى ولتوف ي ع ط ي ك ر ه فترضى أ م و س و ع ي النابلسي للعلوم ا ل فهدى ا س ل ا م ا ه و و ج د ك ع الهدى ئ ا ف شركه دعويه غير ر ا ح ي ه ذات مضمون ا ج ت م ا تنهر واما أ م الزائلة فلا تنهر وأما بنعمة, ربك وأما بنعمه ربك فحدث والضحى أ م بنعمة ربك فحدث و ا ترقيق الضد من حروف التفخيم والضحى م ن ف ع ش غ ل والضحى والضحى وقف والضحى الالف ا ل أ خ ي ر ده مد طبيعي كم ح ر ك ة والليل إ ذ ا سجى برضو ا ل أ ل ف ا ل أ خ ي ر مد طبيعي مقدر كم ح ر ك ة ما ودعك ربك وما قال ما ودعك بشد الدال جامد وربك برضو بشده مع الضم ما ودعك ربك وما قال افخم القاف و ر ق ق الله قال وما قلى وما قلى واضح يا شباب ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ان اول اخره خير لك من ا ل أ و ل ى خير لك ان ا ا ل ح ك م يا شباب اضغم بغير غن اضغم بغير غن بايش ربك يعطيك ولسوف رب ربك فترضى ربك ت ج د د ل ل ب ا ب مع الضم فترضى الراهن فترضى حكمه مفخمة الم يجدك أ ل م يجدك هنا ا ل ح ك م ة مين بعد ا ح ر ف الاولي ي ء ا ا والحروف يا عم عبد الظهر الشافع ي ح ك م ف يحكمه سن م ا تنطق يا عم مالك في, إيه؟ في احكام إيه يا شباب المهم ساكنه لا ثلاثه احكام لا ثلاثه ي احكام أحكا. طيب يقرا الضحى كده وهم يقولون ركبنا اقرا سبحانه والليل اذا سجى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى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 أ ل م يجدك يديما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلا ف أ غ ن ى فاما اليتيم فلا تقهر و أ م ا اليتيم فلا تقمر واما الجائل فلا تنهر واما أ م ب ن ع ة ربك فحزي و أ م ب ن ع م ة ربك فحدث و موسوعه النابلسي للعلوم ا ق ل ا س ل ل لك آ خ خير ر ة من ا ل أ م ي ى و ل ل آ خ ر ه خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى, يعطيك ربك فترضى, يعطيك ربك فترضى ألم, يجدك الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا و و ج د ك ض الهدى شركه دعويه غ ي ا ربحيه ذات مضمون ا ج ت م 君の<音>声を聞いてくれたのは、私の<音>声を聞いてくれたのは、ي の声を聞いてくれたのは、私の声を聞いてくれたのは、私の声を聞い بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ربك وما قال ولا قلا ل آ خ ر ة خير ل ك من الهدى أ ل ل آ خ ر خير ة لك م ن ا ل ربك ت ا ل ت و ف ي ع ط ي ك ربك فترضى ولا I'm your guinea pig, I'm your guinea pig.